اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فسال للعديد قال الا لبستم الا قليلا لَمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا بل لَهُ بِفَإِنَّ مَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا نُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ